في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم. أمار الشريعي. <تصفيق>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 ديني وطني عاطفي لازم نقول الوصفي الوصفي لونية الوصفيه مفروض انها تتميز بأيه؟ اولا مفروض بانها بتتميز بانها زي اسمها ما بيقول تصف شيء ما قد يكون هذا الشيء مكان مثلا قد يكون جو قد تكون حالة مزاجيه لكنها متجهه بكليتها الى وصف شيء ما جميل اذن هي تعتمد في الاساس على تجربة شخصية لكن ينبغي ان تكون تجربة شخصية مقتربة من التجربة العامة او تقترب من التجربة العامة يعني مثلا لما اقول لك هوا العصاري او لما اقول مثلا هوا العصاري كذا وكذا حلو مثلا جميل الشرط اني مثلا مستمع ده يكون عارف هوا العصاري او ملوش رأي تاني انه هوا العصاري بيجيب رطوبة في الظهر يعني. يعني بمعنى اخر ينبغي ان نشترك مع الشاعر في رأي ورؤيته لما يصف ادي جزئية الجزئية التانية في اعتقادي برضو ان لا يكون الشاعر محايدا تجاه ما يصف ينبغي انه يكون بحب وطبعا مش هنقول بيكرهه لانه لو بيكرهه مفيش لزوم ان احنا نغميله اساسا فينبغي ان لا يكون محايدا تجاه ما يصف يعني شيء بيحبه او شيء دخل, دخل في نفسه وترك فيها اثرا او انطباعا ما بالتأكيد انطباع ودود او حمين يعني. ممرة ثلاثة هذا الموصوف ياريت يكون له رصيد مماثل عند جمهور المستمع او عند من يستمعون الى الاغنية يعني مثلا لما اصف النيل مثلا لما شوقبي قال النيل نجاشي حليوة اسمر وصف النيل بانه امبراطور الحبشة او امبراطور قادم من الحبش كلنا لنا هذا الدلال على النيل وهذا الانطباع عن النيل صحيح انه محدش في دماغه خطر يقول انه النيل نجاشي حلو اسمر عجب لنونه ذهب ومرمر محدش خطر في باله ده لكن الكل يحمل نفس الانطباع عن النيل نفس الحالة المزاجية العامة عن الشيء الموصوف طيب تقف متفردة أغنية شمس الأصيل ما بين الأغاني الوطنية تقف ما بين الأغاني الوصفية أسف تقف متفردة زي الهرم تقف شيء بديع وجميل في حد ذاته وشيء صعب الوصول إليه صعب تكراره مرة تانية سواء من حيث كتابته عمنا بيرام التونسي او سواء من حيث تلحينه العملاق رياض الصنباطي او سواء من حيث اداؤه والمتفرده ام كلثوم نمسك حد حد نمسك هي الحقيقه صعبه برده الغنه دي تمسك توتالة كده تمسك بشكل كلي تعال نمسكها بشكل مقطع تعالى نخليها اجزاء ونتكلم عنها انا عارف صحيح ان في ناس يعني ما بتحبش الحكايه دي بس حقيقة ما قدرش أسيبها كده الغنوة دي للكلام وبس يعني لما نمسك عمنا بيرام التونسي كانوا دايما يقولوا عليه الزجال بيرام التونسي على اعتبار انه كتب كثير من كتاباته كانت في الزجل وهنا كلمة الزجل بمعنى الحرفية العالية في الكتابة وفي اختيار الموازين وفي القوافي الى اخره يعني اختيار المواضيع دانيمر 2 يمكن نقول مواضيع انتقادية او مواضيع عامة أكثر منها مواضيع خاصة يعني تلاقولوا, تلاقولوا مثلا كاتب في نافيو مثلا تلاقوا كاتب عن الأطنت لقوا كاتب عن فلاحه بالبيع كلنا قرينا اسجل عمنا بيرم هنا يرينا الجانب الاخر الجامد الضخم جدا من شخصيته بيرم التونسي الشعر بصوا تفرجوا على الصورة دي شمس الاصيل عملت ايه شمس الاصيل مين الاصيل ده اللي هو, اللي هو قبل المغربية يعني قرب المغربية اذا عملت ايه شمس الاصيل ده خوص النقيل دهنت خوص النخيل ذهب كاستو ذهب جميل اخر النيل اللي هو بيتكلم عنه علشان يقول الصورة الاول تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل برضو شوف يا جميل دي مصر اول من جوانا يعني يعني اذا شمس, النخ... شمس الاصيل اللي دهبت خوص النخيل رسمت على صفحتك على وشك جميل كتحفة او صورت كتحفة على ميتك جميل والناي على شط غمة والأذود بتميل على هبوب الهواء لما يمر عليل يعني صورة كاملة يمكن يمكن كلمة هبوب هي الكلمة الوحيدة اللي خرجت برا التشكيلة لكن حتى حتى هذه الكلمة مع اللحم مع غنم وكلسوم ما حسيتهاش غريبة في هذه الصورة متكاملة ما ذهب في صورة كاملة طيب نشوف عن مين الرياض اختار مقام الحجاز لياصوغ منه مقدمه جميله جدا لحظه عزيز مقدمه بقى ماشي بصوا بقى الاقتدار بتاع رياض الصنباطي هو ماشي اربعات يعني واحد 2 3 ماشي كده جميل الجمله بتخلص منه بعد كام اربعه من دول بقى بعد تمن أربعات يعني جملة مستمرة سياق مستمر لتمن موازيف حد يقدر يعمل كده صعب جدا انه حد يقدر يخلق جملة بهذا الطول بحيث انك لو شلت حتة منها لا تتقطن مش مش ما تتعملشي مش ما تنفعش لا تتقطن بجد يعني لا تصلح ده كان رياض الصنباطي بيخلص هذه الجملة الفاتنة ويمسك صهوله كمانجة بيقولوا الله يرحمه عزف الكمان القدير احمد الحفناوي. له لطشة لطشة خاصة جدا احمد الحفناوي عزف كمان عربي ما حصلش الحقيقة بنكمل معاه بيخلص الصلب نطلع المقدمة تاني بتخش الستة ده غدل ايه ده ايه ده بقى بجد يعني ايه الجمال ده و ايه دي و ايه دي و التملك والامتلاك لحواسها والجمهورها والسيطرة عليهم شوفوا شوفوا الانتقال وهي بتقول شمس الأصيل وبتوصف وأول مراحت وقالت والنّية على الشاط تغن شوفوا النّية بتقولها هزي شوفوا بسمة صوتها شوفوا الانفراجة وشوفوا عرض الصوت وقوته شوفوا قفلتها شوفوا وال على الشاط غنّا ولن بتقولها كم مرة وشوفوا كل مرة مختلفة هزي عن التانية وشوفوا حتلاحظوا دي برضو في كل الكبلهات والنّية بنرجع لها تاني وبرضو كل مرة بتقولها بشكل مختلف. افلتها اتفرجوا عليها فرجة, فرجة. ام كلثوم في هذه الاغنية اصدقائي وساعد على استكمال هذه الصورة حقيقة اني لقيت التقدمة لهذه الاغنية بصوت الاذاعي الكبير جلال معوض. انا الحقيقة بحب عيشكم معي نفس اللي انا عيشته وبالتالي وعشان كده والد تاريخ برضو هحط هنا كمقدمة لنا احنا كمان صوت الاساس جلال. وهو بيقدم الفرقة المصاحبة للسيدة أم كلثوم. أصدقائي المستمعين، تعالوا نسمع مذهب ذهب أغنية شمس الأصل. تصاحب كلثوم الفرقة الموسيقية التي تصاحبها دائما والتي تضم الأساتذة محمد الأصبعي على العود، محمد عبد صالح على العnom. ومن عازفي الكمان احمد الحفناوي نجيب باذ الله عبد المنعم الحريري محمود الاصبي صلاح عبدالادر عز الدين حسني احمد العريان كريم حلمي ومن عازفي الجورنسال محمود الحفناوي وحسن كمال وتضم الفرقه عازف الناي سيد سالم وابراهيم عافي في الضابط الإقاع تبتجه الأنظار الآن ناحية الستارة التي سنشرج رويدا رويدا عن أن تلكم رفا في الخطرة النسيقية وتقدم لنا أولى أغنياتها الليلة أغنية شمس العثيل كلمات برام التنسي ومن ألفان علياب السنباطي تقف ام كلثوم على المسرح لترد تحيه الحاضرين هنا سيداتي وسادتي ام كلثوم في شمس الاصيل الله الله الله. شايفين الجمال والنبي اتفرجوا بقى في كوبليل جاي على, على عم بيران برضه يانيل انا واللي حبه نشبهك في صفاك جميل لانت ورقت قلوبنا شوفوا لانت دي يعني حتى لو كانت قلوبنا اسيا لكن لانت لما ايه بقى لما رأي هوات لانت ورأت قلوبنا لما رأى هواك هواك رأى فلين قلوبنا وخليها رقيقة هي كمان وصفونا في المحبة هو هو صفاك خلوا بالكم بقى متجاية ملناش لا احنا ولا انت في الحلاوة مثيل يا نيل ما قالش بقى ملناش لا انت ولا احنا لا لا احنا ولا انت قدم الخاص على العام قدم هو وحبيبه على النيل شخصيا هم حلوين أكتر من نيل والحلاوة هنا كلمة الحلاوة برضو ما تطلعش إلا من مصري يعني من واحد عايش هنا جماعة دايق التراص ده دا والتراب ده وفهم الحكاية يعني برضو بصوا على عم رياض في تلحين هذا الكبلي وشوفوا في الحلاوة ملحنها إزاي تفرجوا على كلمة الحلاوة عاملها إزاي ما تتلحنش أحلى من كده طبعا إحنا في الحجاز برضو زي ما إحنا برضو اتفرجوا على ابراهيم عفيفي اتفرجوا على الشقلبازات اللي بيعملها ابراهيم عفيفي شيء غير معقول ولا طبيعي اللي الرجل ده كان بيعمله هي قالت عنه مرة هي يعني كانت دايما كثيرة الزعل معاه وبرضو ما تستغناش عنه فقالوا لها يعني اش معنى ده ما تستغناش عنه فقالت لهم لان ده بيسترني بيستورني هنا كلمة معبرة جدا الحقيقة بيسترني بمعنى ما بيصضحنيش يعني ايه بقى بيسترني هنا يعني دايما صاحي يلم الوقعات لو حصلت لو هي صدرت و... و... و... واطربت في حتة وما خدتش بالها من الرتم هو وراها بيلم اللي بيحصل اذا ده ابراهيم عفيفي ده بجد بقى فورجيت الإقاعات المصرية حاجة غريبة جدا يعني يعني شيء ملوش زيه مالوش حل ويتهيقلك كده أنا أسمعه أقول آه حيقع لازم حيقع بيمشي على السلك يعني يعني بيعمل بهلوانات حقيقي وما بيقعش يا يعني وبيلم نفسه وبسهولة جدا مش فاهم إزاي أما عنها هي فبجد بقى شيء تاني يعني اتفرجوا عليها ولا إعادة زي التانية اتفرجوا بتعرض صوتها إزاي في كلمة صفاء دي شوفوا الصنباطي فتح لها الطول وتفرجوا بتلعب بيها ازاي تباحها صوتها وتعرض صوتها شوفوا صفونا في المحبة اي لها ازاي شوفوا كلمة الحلاوة طلعة من بقها شكلها ازاي شوفوا الابتسامة اللي فجأة مالت, مالت بقها مالت شفايفها شوفوا اداء اداء اداء صاحي واخده بالها يعني عارفة هي عايزة تعمل ايه وتقوله ازاي وكل حاجة ماسكه روحها من اول الاغنيه لاخرها اصدقاء استمرارا للحالة الجميلة اللي حطنا فيها الاغنية تعالوا نسمع الكوبليه الاولاني لشمس الاصيل lah qat tuklesh beani I'm تسقيف لو تلاحظوا هتلاقوا نغبشة قانون نغبشة القانون دي مش اعتباط محمد عبدالصالح ما بيهزرش كل اللي حصل انه كان بيصلح القانون للمقام الجديد مقام البياتي البياتي هنا من درجة الدو اول تغييره هو بيعمله العملاق رياض الصنباتي مقدمة الموسيقية بتتغير بنخش على انا وحبيبي نيل نلنا امانينا مطرح ما يرسي الهوى تفسي مرسين مطرح ما يرسي الهوى تفسي مرسين طبعا الهواء هنا اللعب على هواين مش هوا واحد الحقيقة الهوى بتاع النيل الهواء الطبيعي المعروف لدينا والهوا أي الحب استمرار للحالة دي حالة التطريب بقى بتاعها معنا وهي بتشد قوي بقى الحقيقة من أحلى مقالة برضو هذا الكوبليه أنا وحبيبي جميل. تعالوا نكمل تعالوا نسمع بلا شرغي كتير معكم تعالوا نسمع على حقيقي بنوصل للكوبليه الاخير الكوبليه الاخير هنا شغل الصنباطي جامد قوي بقى فيه ليه ملحانه من اوله لاخره مرتين اللي هو انا وحبيب يا نيل غايبين عن الوجدان يطلع علينا القمر ويغيب كانه مكان كان فايتين حوالينا نسمع ضحكه الكروان بصوا اتفرجوا النادي على بيرب على سوائي بتنعي على اللي حظه قليل يانيل البيت رباعيه التركيب يعني الثلاث شطرات وقافله لكن الصنباطي عملوا مرتين مرتين كاملتين المرة الاولى من سيكه الجركة وسيكه الجركة دي يعني السيكه هي هي لكنها على حرف تاني اللي هو حرف الجركة اللي هو حرف الفا بتكتسب هنا خواص تانية جماعة غير السيكة الطبيعية بتبقى شجية جدا وكمان بالنسبة للموسيقيين أصعب كتير قوي في العزف صعبة جدا المرة التانية ملحنة نهواندج من نفس الحرف ولكن غير المقام تغيير كلي تماما يعني عارفين عمل التغيير ده بايه يدوبك سولوناي سولوناي كده تك راح مغير المقام وغير الحالة وكله ولكن اللي اثنين تحسوا جواهم بنفس الشجر وبنفس الطرب سواء اللحن الأول أو اللحن الثاني مقدمة حتى القصيرة اللي بتدخلنا على سكت الجرّك اللي بقول لكم عليها مش ممكن جمالها مش ممكن انسيابيتها وسهولتها وفي نفس الوقت بتجهزك في سانية لهذه الحالة المزاجية هي بقى لا يعني لا بجد لا كده لا جي كده ولا يجي كده ولا اي حاجة خالص مفيش حاجه بالشكل ده حاجة فعلا بالشكل ده بتستعرض كل فنون الغنى كل فنون الغنى بتستعرض قوه النفس بتستعرض مساحه الصوت بتستعرض الايكو او التعريض اللي بتعمله بتستعرض بحاتها بتستعرض التريلات اللي هي زي ما قلنا الصوت الرايح مره يعني من حرف لحرف متجاورين رايح جاي يعني التاتا ت تاتا تاتا طب كده ثلاث ثلاثه ثلاثه مسهم يعني جنب بعض بتستعرض العرب بتستعرض الزخارف بتستعرض كل ما في الغناء العربي في هذا الكوبليه كله بصوا عليها وهي بتقول الكروان في اللحنين مثلا ضحكه الكروان شوفوا صوتها بيعمل ايه شوفوا وهي بتقول على سوائي بتنهي على حظه قليل شوفوا برده صوتها شوفوا شكل الموال اللي هي حاطه صوتها فيه اتفرجوا عليها اتفرجوا على رجوعها تاني وصحيانها لحد اللحظة الأخيرة في وناي على الشط غنى وقفلتها شيء لا حصل ولا يحصل تاني وانا بقول هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية الكاملة لا حصل ولا يحصل تاني أصدقائي المستمعين نستمتع معا ببقية شمس الأصيل شكرا لقصة برنامج جواص في بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعيه علي حسن وليكن مني كل الحب في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم <تصفيق>